<Sýst> ா ம <Sýst> قال هل أنتم مطلعون طفلع فرآه في ثواء الجحيم قَالَ تَعَالَى إِن كُنْتَ تَرُدُّ الدِّينِ وَلَئِن لَّمْ تَنْتَهِ مَا قَدْ بَدَأْتَ لَنُصِلَنَّ إِلَيْكَ صَلbs அப்ப أُولَا وَمَا نَحْنُ بِمَعْنِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ لِمَنْ يَكْفُرْ وَيَتَوَلَّ فَلَا مَأْوَى لَهُ إِلَّا فِي النَّارِ أذلك خير نزلا أم